الله أكبر الله أكبر أشأل أن لا إله إلا الله أشأل أن لا جباه إلا الله أشأل أن محمد رسول الله أشأل أي يا رب الصلاة Fins <tus> demà! وقد كل من الدن اوك الخير